بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرة الصبا صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبى ملبٍ أو تحلل محرم وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين هموهم هم. صلى الله على نبينا محمد هذا النبي الكريم صاحب الشخصية العظيمة إذ ختم به الرسل هذه الشخصية هي الشخصية الصابرة على تكاليف الدعوة وأعبائها هي الشخصية المتعبدة الخاشعة المتصلة بالله آناء الليل وأطراف النهار هي الشخصية التي برأها الله جل وعلا هي الشخصية الأولى في حياة المسلمين هي الشخصية التي جمعت الفضائل الخلقية العالية والمكارم الإنسانية الرفيعة فاتسمت هذه الشخصية بالرقة والحنان والتواضع والرحمة والصبر هي الشخصية التي أعدها الله إعداداً خاصا لتلقي وحيه وتبليغ هده وتحكيم شريعته هذه الأخلاق منه عليه الصلاة والسلام وهذه الآداب لها أعظم أثر في الدعوة والتربية وبناء المجتمع السليم فكم من إنسان آمن بعد كفر وكم من الناس اهتدى بعد ضلال وكم من الناس دخل في دين الله عز وجل بسبب حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بل كم من الناس دخل في الإسلام بسبب عفه ورحمته كم من الناس دخل في الإسلام بسبب عدله ومرؤته بل كم من الناس دخل في دين الإسلام بسبب زهده وافتقاره كم كان لهذه الأخلاق من آثار على المجتمع المسلم نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على مكارم الأخلاق ورفيع الآذاب ومعالي الخصال كان دائما يحثهم على إحسانهم لإخوانهم والتواضع لهم والشفقة عليهم والسعي في حوائجهم بينما في هذا الزمان غابت أخلاق النبوة عند كثير من المسلمين وإلا أين هذه الأخلاق عند هؤلاء الكثير أين الآداب النبوية في عبادات الناس ومعاملاتهم بل أين الشمائل المحمدية في دنيا كثير من الناس ذكر أن الناس قديماً فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا بسبب أخلاق تجار المسلمين وقد تجدوا في هذا الزمان أناسا يصدون عن دين الله وذلك من أجل أخلاق المسلمين تدبر قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وتأمل في قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وتفكر في قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتمعا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سيرته أيها الأحبة نهر يغترف كل إنسان منه بحسب إنائه فتأمل في الحياة النبوية وارجع قبل ذلك لقول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وارجع لقول الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فلنتذاكر جميعا في حادثة نبوية لنرى عظيم الدلالات التي تفيضها على نفوسنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه المبارك مع أصحابه رضوان الله عليهم إذ أقبل عليهم قوم من الأعراب قطعوا مسافة شاسعة ليفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آمنوا به واتبعوه نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم وهم قوم حفات الأقدام عرات الأجسام ليس عليهم ما يلبس من الثياب إلا أكسية قد شقوا أوساطها ثم شدوها عليهم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإذا بوجهه قد تغير تألما وشفقة عليهم لما يرى بهم من الفاقة توجه مسرعا إلى بيته فلبث فيه ما شاء الله أن يلبث ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الظهر ثم صعد من بره فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشقي تمره فحث الناس على الصدقة ورغبهم فيها ثم جلس ينتظروا صدقات أصحابه لإخوانه الوافد لإخوانهم الوافدين عليهم وهم على جهد وفاقة فأبطأ الصحابة ومرت لحظات الانتظار حتى رؤية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما لذلك فبينما هو كذلك إذ جاءه رجل من الأنصار جاءه رجل من الأنصار بسرة من فضة تملأ ما بين أصابعه حتى كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله عز وجل قال يا رسول الله هذه في سبيل الله عز وجل انظر إلى هذه البادرة من هذا الرجل الذي سبق كل الصحابة فقام بعده أبو بكر فأعطى ثم قام عمر فأعطى ثم قام المهاجرون فأعطوا ثم تتابع الناس حتى كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم فإذا وجنتاه تبرق وإذا وجهه يضيء كأنه آنية فضة مطهمة بالذهب أي ممزوجة بالذهب فرحا وسرورا بعطاء أصحابه لهؤلاء الفقراء الذين أتوا على جهد وفاقة فاقبل صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقال من سن في الإسلام سنه حسنه فله أجرها واجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ومزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا هذه الكلمات وهذه الجملة تبين الأثر العظيم والثمرة المباركة في المبادرة إلى الخيرات تجد كثير من الناس في هذا الزمان ولله الحمد لا تلوح أمامه فرصة للخير إلا توثب إليها وقد كان ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون إلى الخيرات ويبادرون لأي شيء يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى قف أخي وقف أختي في تلمس النبي صلى الله عليه وسلم لحاجات الناس حيث بان ذلك في وجهه لما رأى بهؤلاء الفاقة والجهد وزيادة على ذلك لما رأى تأخر الصحابة في إعطائهم من الصدقة لكنه صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا الإنفاق ولما رأى أن حاجة الفقراء قد سدت وقضيت أشرق وجهه نورا وتلألأ وجهه سرورا فرحا لحال هؤلاء الناس علما أن هذا كان أول لقاء له بهم وعلما أنهم قدموا عليه للتو وعلما أنه أول تعرف منه عليهم هذه هي الرحمة التي تملأ قلبه صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق لما وصفه به ربه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه رحمة للعالمين فهنيئا بكل مؤمن الرحيم رقيق القلب أن يتبع نبيه ويتحلى بكريم صفاته أيها الأخ الكريم أيها الأخت الكريمة سؤال يطرح هل إذا حصل لك مثل هذه الحادثة أو ما شبهها هل سيكون تعاملك بمثل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فكر مليا في ذلك وانظروا إلى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف حيث أنه بادر مسرعا إلى بيته فبدأ بنفسه أولا فدخل مسرعا ليبحث للفقراء عما يسد به حاجتهم ولكن ماذا سيجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته التي تمضي فيه شهران تباعا لم توقد فيه نار ولذا خرج من بيته وليس معه شيء لأنه لم يجد شيئا لكنه سبق بذلك إلى الخير فبدأ بنفسه قبل ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطب بهم هذه الخطبة وحث على الصدقة ودخل بيته ولم يجد شيئا وهو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي كان يقسم المال وهو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي أعطى رجلاً غنما بين جبلين عطاء من لا يخشى الفقر وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لم تأتي عليه ثلاث إلا, قلت إلا وقد قلت به هكذا وهكذا, وهكذا وهكذا وهو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قال وهو يودع الدنيا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وقفوا في حال الرجل الذي أنفق هذه الصرة في سبيل الله حيث أنه لم تذكر روايات هذا الحديث عن اسم هذا الصحابي فدل ذلك على أنه لم يكن من ذوي الشهرة ولم يمنعه ذلك من أن يتقدم على أبي بكر وعمر نستفيد من ذلك لا يحقر الإنسان نفسه لا نفسه في المبادرة إلى الخيرات في المبادرة الإيجابية بل يتوثب إلى الخير ويبادر إليه مسرعا كي يكون له مثل أجر كل من جاء بعده وإن كانوا أفضل منه نعم هذا الرجل سن هذه السنة الحسنة التي عقب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فعلها فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من تبعه غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عملها بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ننتقل إخوتي إلى حادثة أخرى حيث كان الصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم صلاة الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج عليهم رسول الله فإذا هو يحمل على عاتقه أمامة بنت بنته زينب وأقيمت الصلاة وسويت الصفوف وكبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصبية على حالها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها برفقه ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فاحتملها على عاتقه مرة أخرى ثم قام حتى أتم صلاته وهو على هذه الحال إنها حياة بسيطة وعفوية يخرج من بيته حيث يحتشد الناس في المسجد وعلى عاتقه طفلة صغيرة ومع ذلك لم ينقص ذلك من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله أمام الناس فكيف في بيته بيت النبوة عليه الصلاة والسلام وتأمل أنه خرج بأنثى يخرج بها أمام صفوف المصلين ويصلي وهي على عاتقه ليعلم الناس الحفاوة بالبنات ويطمس آثار الجاهلية التي كانت تزدري البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ويمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون فما أبعد هذه المفارقة بين من يتوارى عن القوم بأنه بشر بأنثى وبين من يخرج إلى حشود الناس على عاتقه البنت الأنثى قال أحد الفضلاء إن البر بالبنات يتجاوزهن إلى البر بابنائهن وبناتهن فتتسع دائرته وتتتابع حلقاته ان البر بالبنات يتجاوزهن الى البر بابنائهن وبناتهن فتتسع دائرته وتتتابع حلقاته هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة فهو أعظم الخلق خشوعا وتعظيما لقدر الصلاة ولكن فعله هذا إضاح لجوانب اليسري في الشريعة ولذلك علق الإمام الذهبي على هذه القصة بقوله فماذا يفعل الفقيه المتنطع بذلك ختاما أيها المباركون لنتمثل جميعا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس وفي سلوكه مع غيره ولكن إذا حدثت لنا هذه الحوادث أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل فيها عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب خلق عظيم كما قال عنه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم ولتكن جميع تعاملاتنا مستاقة من القرآن والسنة كي نعيش حياة صحيحة سليمة رحمة أرسله الله لنا وشفيعا قد غدا فينا غدا وهب المال لمن مال له وفدا من ذنبه من وفدا ليس يحصي فضله إلا الذي هو أحصى كل شيء عددا اللهم اجعلنا ممن يخشاك اللهم اجعلنا ممن يخشاك اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد